امين يا رب هذا اليوم اول كتاب نستفتح به هذا البرنامج المبارك هذا الكتاب المبارك وهو بعنوان الفتاوى والدروس في المسجد الحرام لسماحة الشيخ العالم المفتي المعروف عبدالله الشيخ عبدالله بمحمد بن, بن حميد رحمة الله عليه الله. ومفتي البلاد سابقا ومعروف عضو هيثفار العلماء ورئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس المجمع الفقهي الاسلامي هذا الكتاب جمعه هو كان عبارة عن دروس ألقاها رحمة الله عليه في المسجد الحرام وله فتاوى كانت بعد الدروس وكان الناس يسألون الشيخ رحمة الله عليه وكان معروفا بقوة حافظته وهو لو كنت سمعت له يا شريط يا حسان قديما بعض الدروس هو من الناس الذين كانوا إذا سؤلوا يعيدوا سؤال السائل تاما يحفظه من أول مرة ما شاء الله وهذا فيه كأنما تطمين للسائل ترام فيم سؤالك بل حفظته فيطمئن السائل لهذا. فهو من من هذه الن الن النوعية رحمة الله عليه وكان يتميز بسهولة ال التدريس على سهولة ال طبعا هو كان قديما في المس الحرام له دروس بذلك وظل من عام أربعة وثمانين ألف ثلاثين وأربعة وثمانين الهجرة إلى أن توفي عام 1402 وربعمائة رحمة الله عليه وهو يلغي دروسه في المس الحرام لكن وقتها ما كان هناك عناية كبيرة بالتسجيل التسجيل الصوتي يعني إلا أن هناك بعض الجهود الفردية أحد طلابه وهو الشيخ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم بن علي الحمدان قام وجمع ما سجله هو كجهد فردي من دروس الشيخ وفتاواه وأخرجها في هذا الكتاب فبلغت عنده أكثر من 900 فتوى وحوالي 27 درس من الدروس منوعة في العقيدة وغير العقيدة بوابه فصله وذكر ترتيبه بالكامل ثم عرض هذا الكتاب على ابنيه وابنه ابنى الشيخ عبد الله بن مشهوران أولهما أو أكبرهما الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد في العالم المشهور المعروف والأصولي <تصفيق> وقد كتب مقدمة لهذا الكتاب فيها ترجمة لوالده وعلاقة والده بالمسجد الحرام جميل. لا توجد إلا في هذا الكتاب جميلة جدا وولده الثاني وهو معالي الشيخ خطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد أيضا كتب مقدمة أيضا في ترجمة والده فهذا الكتاب فيه ترجمتان لولديه ويكاد لا, يتوجد لا توجد مثل هذا في كتاب من الكتب اللي مرت علينا يعني تقريبا صحيح فيستفاد منها طبعا هذا الكتاب من إصدارات مكتبة دار المنهج بالرياض لأخينا الحبيب الشيخ عبدالله السنان وهو من من عرف بعنايته بإخراج الكتب برازيا وإخراج إخراج جدا رائع نحن نشكره ونشيد به وكما جرت العادة عندنا في البرنامج أن الحقيقة من يعكنون بالكتاب الإسلام ويخرجونه لابد من الإشادة بهم حتى أولا أول شيء من باب شكر الناس على ما صنعوا من الحسن والأمر الثاني يقتدي بهم الآخرون هذه شمال الخراجات الممتازة متميزة شاء الله وفقه الله والكتاب كما ترى ضخم جدا, صح جدا صحيح هو يعني أكثر من ألف صفحة ومع ذلك سعره مدعوم 15 ريال يعني هذا مما يرق في شرائه إن شاء الله إن شاء الله